على المصاب بيها يسري جدك اليوم الو ما تهاب ما تهاب الموت على المنايه تموت ما تهاب الموت سيدي رمو الثروب قاتها من المناي اتعني تكفز حب سحور سيدي اروي لي قصة عن وضع شيعة علي بيها عنوان المناي والمآس المؤلمة وين ما ننطي وجهنا نشوف قابر الذبح وين ما ننطي وجهنا نشوف قابر الذبح ما ثنين ولا جزعنا جينا يوم الملحمة جينا متعنين على العهنة هغه باغین چې نه العهد بقيين سجلو قص لشهادة سيدي بروح رق ما تgehtoso السرود هناك تنزلو سجلو قص لشهادة سيدي بروح رق مآتها به من المناة هناك تنزلو عن ت 한�oshop مصابر دوي interviews اليوم أ speakers مآتها من المناة هناك تنزلو عن تاكت teve مآتها على مرايت موت ما ذهاب الموت على مرايت موت عنتك للخراب سيدي رب موفر وتهاب من المرايت عنتك تسحب سحور على الجسم مثلك يا واني على طحت شباب هل صور زادت الهم زادت علينا العذاب على الجسر مثلك يا والي على الجسر طحت شباب هل صور زادت الهم زادت علينا العذاب على الجسر على الجسر مثلك يا والي على الجسر طاحت هل الصور زادت الالمنا وزادت علينا العذاب مو عجيبه موت شفنا شفنا انواع العجاب مو عجيبه شفنا شفنا انواع العجاب شفنا انواع المنايا والله يا فتلى المصاب شفنا انواع المنايا والله يا المصاب ما يهمنا اللي صار نوب قالك زوار ما ايه من الاصار نوب زوار نوب قال زوارك يا موسى شمع قصه بين الظروف ما في هاب من النهايه عنتك تحب زحوم بين الظروف ما في هاب المصاب اللي هيس جدك اليوم اريدو هاتيهاب من المنهايه المنتج المنفذ هذا العمل سرحان اصريحهوي لا يموت مات لهاب من الموت المنهايه يموت عنتك كل الخرائب سيديهم وفروق قاتهاب من المنايب عنتك تسحب شحور زادا والارهابي بنا قطعوا كل الدرب بس تحدنا ومشينا سيدي عنهم غصوب سيدي عنهم غصوب زادا والارهابي بنا قطعوا كل الدرب بس تحدانا ومشينا سيدي عنهم غصب احنا شيع عمانها بالموت ما نعرف صعب احنا شيع عمانها بالموت ما نعرف صعب على الجمر نمشي ونوفي ننتظر يمك نطب على الجمر نمشي ونوفي ننتظر يمك نطب باعك العالام ندحار اللا صنم بايعك العام ندحار اللا صنم شيعة الكراري نادت تحن عشاق الحتف وهب من المنايا تعنتك تسحب سحوق شيعة الكراري نادت احنا عشاق الحتف ما في هاب من المنايا تعنتك المصاب اللي هي يسري جدك اليوم الهاتي هاب من المنهايت عنك تكتسح وسحوا ما التهاب من الموت علم نهايت موت ما التهاب من الموت علم نهايت موت عنك سيدي رموظلو ما التهاب من المنهايت عنك تكتسح وسحوا والله يا موسى جينا جينا خضعنا للزمن تسمع على الموت نسينا نسينا نسينا يا مضري حق كل محن والله يا موسى جننا ما خضعنا للزمن تسمع على يا مضري حق كل محن حتى بطفالي في دينا وما غلينا بالثمن حتى بطفالي في دينا كلها ما تصل مقامك سيدي يا المؤتمن كلها ما تصل مقامك سيدي يا المؤتمن ترخص الأرواح ما توفي جراح ترخص الأرواح ما توفي جراح ماني نوفش ما نطينا سيد بعينك تشوق لا تهاب من الليلها يتعني تكتب حب شحوم ما نوفش ما سيد بعينك تشوق ما بمن المنات عنتك تسحف تك عالمصابر فيها يسر جدك اليوم ويلوك ماتها بمن المنات عنتك تسحف زحوط ماتها بالموت عالمنات فوت حنتك كل الخرايج سيدي رب مصطر باتها من الملايب حنتك تسحب زحور على المصابر بيها جدك اليوم وإلوك التوزيع والهندسة الصوتية عماد الملة وخالد الحجامي كلمات وأداء الرادود الحسيني فؤاد الركابي المنتج والتصوير على هاشم نحن نداوي من